ألف لام راء كتاب أحكمة آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم من هنا نذير وبشير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 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعا كل في كتاب مبين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 أفمن كان على بينة من ربه ويثنوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَاب فَالنَّارُ مَوْعِدٌ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 أولئك يُعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عودا وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء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 مثَلُ الفريقين كالأَغمَى والأَصمّ والبَصير والسَميع، هل يستويان مثلاً؟ أَفَلا تذكّرون؟ وَلَقَد أَرْسَلْنَا نُوحَ إِلَى قَوْمِهِ إِنّي لَكُم نَذِيرٌ مُبينٌ أَلَّا تَغْبُضُوا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 وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أننزمكموها وأنتم لها كارمون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا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 الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكترت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجدين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 117. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 118. وأوحي إلى نوع أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون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 قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تغلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مكيم حتى إذا جاء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 قال سآوي إلى جمل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم المود فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي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 وَأُمَّنَّ سَنُمَسِعُهُمْ ثُمَّ مَسُّهُمْ مِنَ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الْكَمِينِ أَبَا الْغَيْبِ نُوحِهَا إلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا تَصْبِرْ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 يشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني دميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها فلا إن سمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبت أن جاء بعجن حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأة قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميز مجيد فلما ذهب عن إبراهيم رو وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوت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 ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصير وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 وَإِنَّا لَنَرَكَ فِي نَا ضَعِيفٌ وَلَوْلَا رَحْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَحْطِ أَعْزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّقَذْتُ مُهُ وَرَأَيْكُمْ ضِهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ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 فسهم فما أغنَت عنهم آلهتهم، فما أغنَت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيئاً إلا ما جاء أم ربك، وما زادوهم غير تثبيب.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 وما نؤخره إلا لأجل مردود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وعالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأن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 لا يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل، وإننا لم وفقوا نصيبهم غير من قوس، ولقد أتينا موسى الكتاب فختلف فيه، ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَنَا لَيُوَفِّيَنَّهُم رَّبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَغْمِنُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِم كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إنه بما تغمون بصير ولا تركنو إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من الأولياء ثم لا تصرون وأقم الصلاة طرفا النهار وذل فا من الليل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 فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب قية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنزينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين